وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ lam takun fitnatuhum illa وسيهم وضل عنكم ما كانوا يفترون ومن من يستمع الي waj'alna 'ala qulubihim aknatan an wa fi اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ آذَأَ إِلَّا أَسَاطِ وَمَن يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُون إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ